ليُنذِرَ بَأْسٍ شَدِيدٍ مِلَّةٌ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كَتِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا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 فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِتُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقَّ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 من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبم أي قضوا وهم رقود وينقلبم ذات اليمين وذات الشمال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 فاليوم أيها أزكى طعاما فالياكم برزق منه واليتلطّف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إِن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبداً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 وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا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 وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْقَوَمِينَ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئسَ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إن الذين امنوا وعملوا الصالحات اننا لا نضيع اجر من احسن عملا و من آسایر من ذهب و یلبسون ثیاب من سندس نواب وحسن مرتفقاً <تصفيق> وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جننتين من أعنابه وحففناهما بنخل وحففناهما بنخلين. وجعلنا بينهما زرع كرت الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاله ما نهرا وكان له ثمر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 أكفّرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله لكنه الله ربي ولا أشرك بربّي أحدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله اذ إن ترني انا اقل منك ما لو ربي أن يان خیر من جنتک و یوسیل علیا حسبان من السماء فتصبح صعدا زلقا یا یصبح وأحيط بتمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خير خير عقباء، وضرب لهم مثلاً حياة الدنيا كما إن إنزلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض.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 الدنيا والبقيات الصالحة خير عند ربك ثواب وخير أمل ويوم نسير الجبال وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَّرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَاذِرْ مِنْهُمْ أَحَدَّ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّ اللَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَمْ أَرْضِ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 وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا وَلَا يُظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا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 من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفر رب بهم ایلا ایلا آتت يوم سنّة او يات العذاب قبلا وما نؤسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ویجادل الذین کفروا بالباطل ویجادل الذین بالباطل, بالباطل ليدحضوا به ياخذوا آياتي و ما انذروها و من أظلم من ذكر بآيات ربّه فأعرض عنها ونسي ما قدمت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 وربکا الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا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 حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لقد لقينا, لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ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 قال ذلك ما كنا نذر فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ على أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إن نکل نتستطيع الصبر صبرا و كيف تصبِر <تصفح> على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي ك أمره قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرات فانطلق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 قال اقت تنفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا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 إذا أتيا يا أهل قديتي مستطعم ما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن يقضى طوم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 وَأَمَّا الْغُلَاهُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُضِّيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لوما وَكَانَ أَبُوهُ مَا صَالِعٌ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ بَعْوَ يَسْتَخْرِجَكِ زَهُمَا رَبِّكَ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 إن مكن له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمیئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنین اما انت عذب واما انت تأخذه فيهم من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا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 <وزنان> كَذٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثم وَقَدْ سببا بِمَا لَدَيْهِ بلغ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ بين دَيْنٌ وَجَدَ مِنْ دُونِي مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَنطِقُونَ قَالُوا يَا ذَرُ قَوْمَنَا إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رداً آتوني, أتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين ولدثيني قال فخو حتى اذا جعله نرا قال اتوني افرغ علي قطرا فمن صنع ان يوهره وَمَا اسْتَطَاعُوا اَنْ يَظْهَرُوا وَمَا لَهُ نَقَبًا قَالَ رَحْمَةٌ فَإِذَا جَاءَ كان وكان وعد ربي حقا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا اقتلك نبعهم يومئذ يموج في البحر ونفخ في الصُّور فجمعناهم جمعا وارضنا جهنم يومئذ کنفرین عرضا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِ وَكَانُوا أَفَحَصِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ أَوْلِيَاءِ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَفِرَ أُبِئُ كُمْ بِالْأَغْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ, وهم يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَى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 كفروا <تصلح> ذلك جزاؤهم جنّب بما كفروا واتخذوا تخذوا آياتي و رسله إن الذين آمنوا و كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مداذا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إِلَيَّ أن اینما ایلہ کم ایلہ واحد قل انما ایلہ کم ایلہ واحد عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا